براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز لله واعلموا معجز لله وأن الله مخز الكافرين وَأَذَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الْنَّاسِ يُومَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَتُّم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ أَلِيمٍ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يغايروا ولم يغايروا عليكم أحدا فأتبموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فَإِذْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَلُفَصْنُ الْآيَاتِ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ ثُنُوٌّ عِمَالَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَلُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وانبدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ما ينصركم عليه وينصركم عليهم, عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويلهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أولئك أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمُ صَغَايَةَ الْحَائِيَةِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَادَ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 يبشرهم ربهم برحمه من ولذان وجنات وجنات اللهم فيها نعيم مقيم خالد فيها أبدا إن الله عنده أجور عظيم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 ومساكن تربون هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجناد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمده والله لا يهبل قوما فاسقين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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم علة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخى ولا يحرمون وَلَا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عين يدين وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذالك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان لا يفكون قاتلهم الله ان لا يفكون اتخذوا احبارهم رهبالا لهم من دون الله والمسيح بن مريم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 يردو أن يطفئن رَبَّ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللَّهُ إلَّا أَن يُتِمَّ نُورًا وَيَأْبَ اللَّهُ إلَّا مَا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فَآذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوءُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَى عشر شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ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 واعلموا ان الله مع المتقين ان من في زياده من في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا عن يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصر الله فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ النَّبِيُّ مِنْ كَثْرِهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ, في الغار إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ معنا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 ولو أراد الخروج لعد له عدة ولا كره الله بعات فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولا أضع خلا لكم يضعونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم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 إن تصلك حسنة تسهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخلنا أمرنا يقولوا قد أخلنا أمرنا منذ قبل ويتولوهم فرحون قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إذا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رمو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسول وقالوا حسبنا الله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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِى اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوَانَ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً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 ألم يأتهم لبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتبكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ملاك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 إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري بذن تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر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 وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيْمًا في الدنيا والآخرة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 ذالكا بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فريح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله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 فَإِذَا رَجَعَتْ الله إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فقعدوا مَعَ الخالفين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 فإذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول القول منهم استاذنك اول القول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القالين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رب بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبرون لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الويب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم مجزاء وماواهم جهنم مجزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فَإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 ومن الأعراض من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق اللَّهِ عند الله وصلوات وسُلَالا إنما قربة لهم سيُدخلهم الله في رحمته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 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعلمهم وإما يتهم عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسبدا ضرارا وكفرا وتفرقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَا يحمل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 أفمن أستَبْنِيَ نَهُو عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاهٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاهٍ جُرُفٍ هَارِدٍ فَنَهَرَ رَبِيْتِ مَالِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمًا ضَالِينَ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عصرة الذين اتبعوه في ساعة عسرة كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين قلّفوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنثة في سبيل الله ولا يطأون موطئ وَلَا يطأون موطئاً غير الكفار ولا ينالون من عدو ليلاً إلا كتب لهم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 نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقرون